هذا صحيح أن سيد قدب وقع منه سب للصحابة بل وسب للأمبياء. فقال في موسى عليه السلام مثل موسى مثل الزعيم العصبي المندفع وقال في عثمان رضي الله عنه كلاما شديدا بل اعتبر عثمان رضي الله عنه خلافة عثمان سقطة في التاريخ الإسلامي وهذا طبعا لجهله لأن الرجل قيلت فيه كلمة هي خير ما قيلت فيه أن الرجل ليس عالما أصلا وهو أبيب فلماذا نجعل منه عالما، ونجعل منه شيخا، وبضاعته في العلم مزكاة وتفسيره للقرآن الكريم لا يشهد للعلم، لأن تفسيره ليس إلا تفسيرا ماذا أدبيا لغويا لا يزيد على هذا ويفوت كثير أو يخلو من كثير من أصول التفسير عند من عند أهل العلم واضح فيبغي أن نضع الرجل في مكانه فلا نجعله شيخا للإسلام كما جعله أقوام واضح خاصة وأن يقال الشهيد لا يجوز أن يقال فلان شهيد لا يجوز أن يقال فلان شهيد ولتعلم أنه قتل فيما صرحه به في بعض كتبه أنه كان هناك تخطيطا مع بعض جماعته لنصف مشروع السد العالي في بدايته وهذا الكلام ذكره هو في بعض كتبه كلمات أعدمون واضح لأن بعض الناس قرم أنه قتل بسيف السلطان بسيد الشهداء هو إذا كان الإمام ابن تيمية يقول في الحسين رضي الله عنه شوف الحسين قال قتل بسيف جده ابن تيمية قل هذا في الحسين قتل بسيف ماذا بسيف جده فبعض الناس بقى لماذا يجعل منه الشهيد ويجعل منه كذا لا هو ما هو بيعاله هو أديه رجل لغوي ولكن أخطأه شنيعة يعني اتهم عثمار رضي الله عنه وشوف لو أن الرجل كانت له حسنات هذه الحسنات تملأ الأرض وما كانت له سيئة إلا سب الصحابة لكانت هذه كفيلة أن تذهب بحسناته لأن الصحابة عز علينا وأغلى من ماذا من أبائنا أمهاتنا شوف ولو سب بعض ولدي وأعوذ بالله أن يكون صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو ضاعت تحت قدميه وما كانت له كرم عثمان رضي الله عنه يسب ويوصف توصف خلافته بأنها كانت ده دخلافة عثمان رضي الله عنه التي اتسعت فيها الفتوحات الإسلامية ما لم تاتسع في عهد أبي بكر وفي عهد من عمر كسرت فيها الأرزاق حتى كان يقال للناس كل يوم أخذوا على أعطياتكم تعالوا خذوا خذوا العسل، خذوا السمن، خذوا الملابس، خذوا الدرائم، خذوا الدنانير في خلافة عثمان رضي الله عنه والذي قتل عثمان الأوباش وأنا أردكم إلى خطبة حول مقتل عثمان رضي الله عنه كانت بمسجد الدعوة فيها بيان هذه الحقيقة لم يشترك صحابي في قتل عثمان قتلت عثمان كانوا أوباش القبائل بل إن الذي قتله اعترف قال ما رأيت نفسا ألين من نفس عثمان رضي الله عنه وسب موسى عليه السلام المثال موسى مثال الزعيم العصب المندفع موسى كريم الله ورب العالمين قال لا تكونك الذين آذوا دمص على موسى بالذات ماشي لا تكونك الذين آذوا إبراهيم وتقول مثاله مثال الزعيم العصب المندفع وليه يقول لك عشان موسى لما رأى العصى حية تنتفع ايه ولا مدبرا ولم يعقب وهو لو شاف صرصار لطلع يجري لهوصل الاسيوبيا لجابوه من هضبة الحبشة الكبر ده طبيعي ان ده خوف جبلي ان انت لو فاجأك شيء اللي بيحصل بس يبا ده مسألة ورب العالمين قال لو لا تخف لان ده خوف جبلي ليس هو الخوف الشركي الذي قال الله فيه فلا تخافون وخافوني ان كنتم دخوف جبلي جبل الله عليه الخلق ورب العالمين قال على موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ورب العالمين حتى جبر خاطره لما قال له أرني أنظر إليك ضرب له المثال لماذا لا تراني يا موسى أنظر إلى الجبل فلا يثبت الجبل يا موسى فلا تثبت عنه وطيب خاطره بهذا يسب نبي في كتابه التصوير الفني ويصب الصحابي في كتاب ده وصف السيدة هند بالوصفة ولولا ننزي اسماعكم عنها لقلتها لكم يعني وصفها كده وصفا شنيعا الوصف الذي يطلق على زوجة الأسد ومحظية الأسد قال مثال هند كذا وكذا وكذا والله لو رأيته لذربته على صدري فوقعت ولا ظهر هند العفاف كله التي لم تملك نفسها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزنين ألت له أو تجني الحرة فقال أهند شوف يعني كأنه لا تقول هذا الكلام إلا من إلا هند بالعفة هند التي كانت من عفة اليد اللي بتقول له أصيب من مال زوجي الهنة والهنة شوف وراءها شديد رضي الله عنها وزوجها الذي زابت عيناه في الجهاد أبو سفيان عمية في الجهاد رضي الله عنه وارضاه وابنه الذي أزل الله به الجبابرة ومكن لدولة الإسلام تمكينا ونبي يصف ملك معاوية بأنه ملك ورحمة فأقول هذا الرجل له طمات ولو لم تكن له طم إلا هذه لكف وله كلام يعني يشبه الكلام الصوفية فعدة الوجود وله دعوة إلى الاشتراكية يعني كلام وصف مساجد المسلمين بأنه معابد ووصف المجتمع المسلم بالمجتمع كافر ما هذا هذا مما لا ينبغي طبعا وإنما أتي من خلال جهله الله المستعان نعم معي <تصفيق> يا أخي يكفينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد خيرا منه لا أرى ذلك لأن عندنا كفاية بكلام من لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل شرف المؤمن عايزي بعد كده لما جيب حديث عبد الله بن عمر في قيام الليل ويقول له أريد أن أستمتع بقوتي وشبابي فمن الناس من الناس ولماذا نبعد عن السلف وهذا هو المعين الأول المعين الصافي الذي لم يتكذر بماذا بشيء يعني أنا أخذ منه لمجرد أنه قال عبارة أدبية جيدة ولا كذا وبعدين عندنا من علماء الأمة من هم ماذا أعظم يعني أتجد في كلمات ابن سرين رضيه رحمه الله وفي كلمات سعيد بن المسيب وفي كلمات ابن تيمية وفي كلمات ابن كثير وفي كلمات ابن القيم يعني عندنا كفاية فارجوا يعني أننا فضل هذا يعني سيدنا بنسى عليه السلام